بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاها قاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشكو إلا تذكرة لمن يخشى تَنزِ لم من ممن خلق الأرض والسماوات العلا تَنزِ لم ممن خلق الأرض والسماوات العلى الله على العرش استوى الله على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السوا وأخفى وإن قال بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَأَلَمْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أو أجد على النار هدا فلما أتاني يا ياموسا فلما أتاني يا موسى إني أنا ربك فخلع من عليك إني أنا ربك فخلع من عليك انك في الوادي المقدس طوى انك في الوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأكمي الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع ومات تلك بيمينك يا موسى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا يأتوك عليها وأهش بها على غنم ولي فيها ما أرب أخرى. قال هي عصا أتوك عليها وأخش فيها على غنم ولي فيها ما أرب أخرى قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى فألقها فإذا هي حية قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى. ك تخرج بيضاء من ظير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قرا اذهب إلى فرعون إنه قال رب اشرح لي, لي صدري ويسر لي أمري, أمري وحل العقدة من لساني وأحلو لغدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي أشد به أزرى واشهد به ازري وأشركه في أمري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُلْطَانًا لَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُلْطَانًا لَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقُذِ فِيهِ فِي الت... التابوت فخذ فيه في اليم فاليلقه اليم بالساحل يأخذه عدول لي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 فَتَسْقُولُهَا الْأَذُنُ لَكُمْ عَلَى مَن يِكْفُرُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّ كيف قر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا كفوتونا فلبث السنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى لبث أهل مدينا ثم جئت على قدري يا موسى وصنعتك لنفسي وصنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر يخشى قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا 117. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأُرْسِلْ مَعْنَابَنِ إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قد جئناك بآية من ربك. قد جئناك بآية من ربك. والسلام على من اتبع الهدا. والسلام على من اتبع الهدا. إننا قد أوحينا إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إن قر قال فمن, ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا 117. أعطى كل شيء خلقه ثم هدا 118. قال فما بال القرون الأولى قال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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سغلا وأنزل من السماء ماءا جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سغلا وأنزل من السماء مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى قُلُوا ارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ورعوا إن في ذلك لا آيات لأولنها إن في ذلك لا آيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه قال أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.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 فله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا فتولّى في العون فجمع كيده ثم أتى. فتولّى في العون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحقكم بعذاب. قال لهم موسى وإلكم لا تف. والله على الله كذبا فسينتقم بعذاب وقد خاب من افترا وقد خاب من افترا فتنازع امرهم بينهم واسر النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المسلا فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إن وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَنفَقَ قَالَ بَلْ أَلْقُوا قَالَ بَلْ أَلْقِ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. فأوجس في نفسه خيفة. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك القفمة صنعوا وألقي ما في يمينك القفمة صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا الذي رب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر كثيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخله في جذوع النخله ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذاب وأبقى. ولا في جذوع النخل ولا أينا أشد. قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقض ما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليوفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ والله خير, وأبقى وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إن سَهُوجِرُ مَن فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا جَزَاءً مِّنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرى عبادي فاضرب لهم قريبا في البحر يبسل لا تخاف دركا ولا تخشى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا فاتبعهم في العون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عذوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وواعدناكم جانب قول الأيمن ونزلنا عليكم المن وسلوا قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلى عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوا ومن يحل عليه غضبي فقد هوا وانني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وانني لغفار لمن ذا وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى وما اعجلك عن قومك يا موسى قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى قال هم على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا من بعدك وأضلهم السامري قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفى قال يا قوم ألم يعرفكم ربكم وعدا حسنا قال يا قوم ألم يعرفكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أرد أنتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. أفتانا لكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا قالوا ما ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.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 افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا افلا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنت به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وإن فَمَن نُفَتِّرُونِي وَأُطِيعُ أَمْرِي قَالُوا لَن نَرْحَى عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالُوا لَن نَرْحَى عليه, عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا قال إذ ضلوا ألا تتبعني أفعل صي تأمري؟ ألا تتبعني أفعل صي تأمري؟ قال يا ابن أم لا تخذ بليحيتي ولا برأسي. قال يا ابن أم لا تخذ بليحيتي ولا برأسي. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترك بقولي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني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 قال بصرت بما لم يبصروا به فكبرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي وَلَفَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ لك في الحياة أَن تَقُولَ تقول مِسَاسَ وَإِنَّ لَك مَوَعِدًا لَن تُخْلَفَ وَلَفَذْهَبْ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة. لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليمنسفة. لا نحرقنه ثم لننسفنه. في اليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وَسِيَاقَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى الْمَاءَ كذلك, كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا وساءلهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم الا بالستم الا عشره يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا. فيذرها قاع صفصفا. فيذرها قاع صفصفا. لا ترى فيها عوج ولا أمتا. لا ترى فيها عوجا ولا أمثى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بهي العلم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بهي وعنت الوجوه للحي القيوم.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 وكذلك انزلنا حقوقا للعرب وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما وقل رب زدني علمًا. ولقد عهدين إلى ذم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا فقلنا يا آدم إن هذا عذو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمؤ فيها ولا تضحا وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَصَفَ وَصَّى إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَى فَوَصَفَ وَصَّى إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فاس ادم ربه فغوى ام اجتابه ربه فتاب عليه وهدا ام اجتابه ربه فتاب عليه وهدا وانهبطنا جميعا بعضكم لبعض عدو وانهبطنا جميعا بعضكم لبعض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 وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعْيَشَةً ضَكَوْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أما وقد, وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ لما آيَاتُنَا أما وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم س، وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وَلَهَا ذِي الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لا آيات لأولنها إن في ذلك لا آيات لأولنها ولو لا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولو كلمة سبقت Rabbik, maka nazi zaman, wa ajal sema. Asbihul ala, ma yqulun, wa sabp bi hamd Rabbik, qabla لا ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل هروبها ومن أنا إلا الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن أنا الليل فسبح وأطراف لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن عينيك إلى ما الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى, ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك Wa amr ahla ka bil salati wa salatil aleyha la nassaluka rezqan nahl nuzukuk. Wallaqaibatul taqwa. Wallaqaibatul taqwa. Waqalul laulayatinaa baayetil Rabb.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 لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من لئن نذل ونفخ قل كل متربص فتربص قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومنه تَدَ بَسَتَ لَمُونَ مَن أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى